قد أوضحنا الكلام على الآيات الموضحة لهاتين الآيتين في سورة الكهف في الكلام على قوله تعالى ولا إرددت إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلب فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ما تضمنته هذه الآية من التخفيف في هذه الحنيفية السمحه التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكرنا طرفا من الآيات الدالة عليه في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الحق أن المراد بهذا الكتاب كتاب الأعمال الذي يحصيها الله فيه كما يدل عليه قوله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا المعنى في الكهف في الكلام على قوله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الآية وفي سورة الإسراء في الكلام على قوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا والظاهر أن معنى نطق الكتاب بالحق أن جميع المكتوب فيه حق فمن قرأ المكتوب فيه كأنه لا ينطق في قراءته له إلا بالحق وربما أطلقت العرب اسم الكلام على الخط كما روي عن عائشة أنها قالت ما بين دفتي المصحف كلام الله والله تعالى أعلم قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأر اليوم إنكم منا لا تنصرون حتى هنا في هذه الآية هي التي يبتدئ بعدها الكلام والكلام الجملة الشرطية والعذاب الذي أخذهم ربهم به قيل هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسر وقيل الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم لما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف فأصابهم بسبب دعوته صلى الله عليه وسلم من الجوع الشديد عذاب أليم قال رحمه الله وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم القيامة وقد بين تعالى في هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنيا وهذا المعنى أشار له بقوله فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما فقوله أولي النعمة يريد بهم المترفين في الدنيا وبين أنه سيعذبهم بعد التهديد بقوله إن لدينا أنكالا وجحيما الآية وقوله يجأرون الجؤار الصراخ باستغاثة والعرب تقول جأر الثور يجأر صاحا فالجؤار كالخوار وفي بعض القراءات عجلا جسدا له جؤار بالجيم والهمزة أي خوار وجار الرجل إلى الله تضرع بالدعاء فمعنى الآية الكريمة أن المنعمين في الدنيا من الكفار إذا أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة صاحوا مستصرخين مستغيثين يطلبون الخلاص مما هم فيه وصراخهم واستغاثتهم المشار له هنا جاء في آيات أخر كقوله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فقوله يصطرخون يفتعلون من الصراخ مستغيثين يريدون الخروج مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم هو الجؤار المذكور عن المترفين هنا ومن إطلاق العرب الجؤار على الصراخ والدعاء للاستغاثه قول الاعشى يراوح من صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا والجؤار المذكور هو النداء في قوله وكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص لأن نداءهم نداء استغاثة واستصراخ وكقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية لأن القضاء عليهم من أعظم الأمور التي يطلبونها فيستغيثون بالموت من دوام ذلك العذاب الشديد أجارنا الله وإخواننا المسلمين منه وكقوله تعالى وإذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا وذلك الدعاء بالثبور الذي هو اعظم الهلاك والويل من انواع جوارهم والعياذ بالله وقوله تعالى في هذه الايه لا تجاروا اليوم انكم منا لا تنصرون يدل على أنهم إن استغاثوا لم يغاثوا وإن استرحموا لم يرحموا وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته